ما تلوذ واتب الله إن ولا تكونوا كالذين نشوا الله فأنسهم أنفسهم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة وأصحاب Leuuu! وتلك الأمثال الطيب والشهداء والرحمن الرحيم وَالْعَزِيزُ <تصفيق> الْعَزِيزُ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Subhane Allahi amma يسبع له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم